قلت اللغة العربية ذات وجوه وأحياناً بتكون الكلمة الوحدة تعطي معنية متعاكسين تذكر هذه الحقيقة؟ الكلمة الوحدة يسموها من ألفاظ التضاب يقال بانت الشمس أي طلعت بانت الشمس أي غربت. يقارج الجديد أي عظيم، ويقارج الجديد أي حقير. حقير. وحجب لك كمان نكت مع الخسيس الماروني هذا اللبناني. تطرقنا في مناقشتنا إياه حول ترجمة القرآن. انكر على المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القران فأنا بينت له أن ترجمة القران تكون على وجهين محرم بل غير ممكن إلا مع التحريف والقرآن منزه وجائز بل واجب الترجمة هي الترجمة اللفظية والترجمة الواجبه هي الترجمة المعنوية <تصفيق> قلنا له خلينا ندخل معك في تجربه وهو رجل مثقف حقيقة وماروني لبناني ينطقون الفرنسيين مثل الفرنسيين أمروهم قلت له خلينا ندخل في تجربه ترجم لي الآية التالية على قصرها ترجم لفظيه قال ما هي قلت له قال تعالى والليل إذا عسعت قال لي ما عسعتها قلت له هنا الشاهد عسعس من ألفاظ تضاد أقبل ادبر وهذه من آيات من بلاغه القرآن جاء بلفظة وحدة ليثبت آيتين إلهيتين وكما يقولون اليوم طبيعيتين إقبال الليل وإدباره بلا شك كل منهما آية بلفظة وحدة والليل إذا عسى عش عسى فكر الحقيقة هو صدم هارش قال قال أنا بشوف وهذا دليل أنه مثقف في الخبيث قال انا بشوف السياق والسباق لانه هذا بيؤدي علما من المقيدات فعلا اه قال بشوف السياق والسباق وبحدد المعنى اذا ترجع عندي احد المعاني بقول والليل اذا عسعس عس باللغة الفرنسية لا لا طبعا هو انا ما ابقى يعني اذا اقبله قلت له بيجي واحد ثاني مترجم اخر بخالفك بيقول إذا أدبرة صار عنا مصحفين بمعنيين ولفظين متعاقسين تماما ومن هنا جاءكم التغيير والتبديل في الثورات والإنجذب. الصبح إذا تنفس هذا من؟ قال إذا أنا بجمع بين الأمرين بقول والليل إذا عساه أقبل وأذبرة. قلت له قد يأتي ثالث ويقول أو أدبرا أقبل أو أدبرا خلاصة الرجل يعني أفهم أقيمة الحجة عليه الشاهد الآن